دعاء الافتتاح. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتح الثناء بحمدك وانت مسدد للصواب بمنك. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي كم يا الهي من كربتين قد فرجت ها وهموم من قد كشفتها وعثرتي قد اقلتها ورحمتي قد نشرتها وحلقتي بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبتان ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محمده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز وحارا اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بإليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمين عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي علىك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولانا كريما أصبرا على عبد الله من من علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبّبوا إليّ فأتبغضوا إليك وتتوّددوا إليّ فلا أقبل من كأن لي التطاول علىك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي. والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاغيل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علميه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طولي أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يراه وقرب فشهد النجوة تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازعون يعادلوه ولا شبيه يشاكلوه ولا ضعير يعاضدوه قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورتين وأنا أعصي ويعظم نعمة علي فلا أجازي.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 ولا يغلقوا بابوه ولا يردوا سائلوه ولا يخيبوا آمنوه الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك العاربين نكال الظالمين صريخ المستفرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيتي ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزا ويطعم ولا يتعام ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأسكى وأنما وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك. وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة على من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبليه مكّل له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أن يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا. وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستغفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخام اللهم ما انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام وَتُذِلُّ وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاه الى طاعتك والقاده الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحمناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعناه وارتق به فتقنا وَكَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا وَأَعْزِزْ بِهِ ذِلَّتَنَا وَأَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا وَاقْضِيْ بِهِ عَنْ مُرَمِنَا وَاجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا وَسُدَّ بِهِ خَلَّتَنَا وَيَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا وَبَيِّضْ بِهِ وَجُوهَنَا وفك به أسرانا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا. وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشفي به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبته ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصلي على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجنه وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الله